بسم الله الرحمن الرحيم يسعد إسوانك بموقع أهل سنة بسم الله أن يقدم لكم هذا المال إنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه له فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له غنيا مشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اكتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ثم أما بعد نواصل مع حضراتكم المسيرة مع مكارم الأخلاق وهذا هو الجزء الثامن من هذه السلسلة المباركة فما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق وختبت في كتاب آدب المخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعدت لأتمم مكالم الأخلاق وقد ذكرنا في فطب سابقة بعضا من الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها واليوم مع خلق كريم من هذه الأخلاق وهو خلق الشهامة والمرؤة خلق الشهامة ذلك الخلق الذي عز في هذا الزمن إلا ما رحمه وقد كانت العرب قبل الإسلام لديهم هذا الخلق لكن بغير ضابط شرعي ولما جاء الإسلام ضبط هذا القلق وحسى عليه وبين حدوده وكيف يكون حتى لا يقع المؤمن فيما يغضب ربه سبحانه وتعالى اذا وقع في هذا القلق حمية او جاهلية فكما جاء عن المشركين أنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم بوله وهو جالس وكانوا يقولون إنه يقول كما تقول المرأة واعتبروا هذا من النقوة ومن الرجولة ومن الشهامة أن الرجل يقول واقفا وأن يتميز عن المرأة بهذا الكل ولكن الضابط الشرعي جاء لبيان أن الشهامة إذا كانت في الجاهلية خلق خلق جيد ومن مكارم الأخلاق لكن لابد له من ضابط شرعي فمن هنا نقف معكم هذه الوقتة لبيان أركان الشهامة هذا الشهامة أو هذا الخلق لا بد ان نبينه بتفصيل حتى نعرف كيف نطبق هذا الخلق بالضابط الشرعي للشهامه اركان ثلاثه شهامه لدين الله عز وجل وشهامه للمسلمين عامه وشهامه لخاصه النفس والذل أما الركن الأول هو الشهامة لله عز وجل ولدينه فالمعنى منه المقصود هو الغضب لدين الله عز وجل وأن لا يرضى المؤمن عن دينه ضيما أو ضعفا أو خورا وإذا وجد من ينتهك حرمة من حرمات الله عز وجل أو حرمات دينه سبحانه وتعالى غضب لله عبد. وأول من شكي لنا غضبه على الكفر والشرك وأهله إبراهيم عليه السلام حينما غضب على المشركين وعلى آلهتهم فرغى إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرغى إليهم ضربا باليمين كسر آلهتهم إبراهيم عليه السلام غضبا لله عز وجل ونبيكم صلى الله عليه وسلم أول من يضرب به المثل بالشهامة في دين الله عز وجل والغضب دينه سبحانه وتعالى فهذه هي المرأة المخزونية التي ترقت وقالوا كيف تقطع يد هذه الشريفة وهي من قريش فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجر على أن يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير أسامة فاستشفعوا في أسامة الزين رضي الله عنه فجاء أسامة يستشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها الحج هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لدين الله عز وجل أن تنتهك حرمة من حرماته حتى ولو كان من حبه أو من ابن حبه أسامة بن زين رضي الله عنه فلا مجاملة لأحد في دين الله عز وجل قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال أيها إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كان قبلكم أَنَّهُمْ إِذَا تَرْقَ فيهم الشَّرِيْفْ تَرَكُوا وإذا ترق فيهم الضعيف أقام عليه الحج والذي نفسي بيده لو أن خاصمة بنت محمد ترقت لقطع محمد يدها لا مجاملة لأحد فلابد من الشهامة والنقوة والغضب لدين الله عز وجل أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط كما حكت عائشة وثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا قادما بيده إلا أن تنتهك خرمة من خرمات الله عز وجل فكان أشد الناس غضبا لله عز وجل تلك هي الشهامة الشرعية المنضبطة بالشريعة وكذلك غضب الصحابة غضب الثابعين وغضب الآئمة الكرام من سلف هذه الأمة إذن تُلِكَ تَجْفُمًا من محالم الله عز وجل فإذا كان الغضب لله عز وجل وطفق الله المؤمن والمسلم للخير وإن كان الغضب لغير ذلك للنفس أو للعصبية أو ما شابه هذا لا يوفق من الله سبحانه وتعالى كما روى الإمام بن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس أن رجلا غضب يوما لله عز وجل من شجرة تعبد من دون الله فقال أخر لأقطع هذه الشجرة فخرج الرجل غضبا لله عز وجل ليقطع هذه الشجرة فقابله إبليس لأنه علم أنه خرج غضبا لله فقال إلى أين قال إلى قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عز وجل فقال هل أدلك على خير من هذا قال على ماذا قال أن يكون لك دي كل يوم إذا أصبح قال من لي بهذا قال أنا لي بهذا فذهب الرجل فأطبح فبحث عن الدينارين على فراشه فلم يجد فخرج غضبا فذهب إلى هذه الشجرة ليقطعها فقابله وقلي فقال إلى أي قال لابد أن أقطع هذه الشجرة إلى ذلك سبيل ليس لك إليها من سبيل فإنك في أول مرة خرجت غضبا لله عز وجل أما هذه المرة فلم تقرر إلا غضبا للدين رعي فليس لك إليها من سبيل هكذا الغضب لله عز وجل هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى ويفتح على يديه. أما إن كان الغضب لحمية جاهلية أو للنفس أو لحظها أو حظ من حضوب الدنيا فلا يوقق المرض فيه هذا هو الجانب الأول ورسل الأول من أركان الشهامة وهو الغضب لدين الله عز وجل إذا انتهت محارمه ذلك أن الله سبحانه وتعالى رغب فيه هذا فقال ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه إذن تعظم حرمات الله عز وجل هي الشهامة هي الرجولة هي المرع على حقيقتها أما الجانب الثاني وركم الثاني من أركان الشهامة وهو الشهامة للمسلمين الشهامة والمروء للمسلمين لها أربعة أحوال أما الحال الأولى للشهامة فهي قضاء حوائب الناس وإضافة الملهوف والحال الثانية هي في الشفاعة بين الناس الحال الثالثة هي في الإصلاح بينهم الحال الرابعة هي في ربط المظالم عن المطلوب أما الحال الأولى للشهامة مع الناس وهي قضاء حوائجهم وإغاثة الملهوف فقد ثبثت بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من ابن آدم صدقة في كل يوم يعني إذا أصبح ابن آدم على كل سلامة مبصل من مفاصله صدقة فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ثم إصلاح بين الناس صدقة وتعين الملهوق صدقة إعانة الملهوق صدقة من هذه الصدقات التي يجب عليك أن تخرجها على كل سلامة من مفاصلك ومفاصل بدنك وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من كان في حاجة أخيه يعني إذا كان يسعى في حاجة إخوانه وقضى حوائجهم فإن الله سبحانه وتعالى يعين ويوفقه ويسجد خطا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إن الله في عون العبد يعني بتوفيق والسداء والإعانة ما دام العبد في عون أخيه هكذا ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى المثل في موسى عليه السلام حينما هبّى لما له من شهامة ومروعة هبّى للسقي لابنتي شعيب فقد حكى ربنا سبحانه وتعالى عنه قائلاً ولما ورد ماء مدياً وجد عليها أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان تذودان يعني منحبستان لا تريدان الاختلاق بالرجال الذين يسقون ذلك من حيائهم ولعلمهم أن هناك فارق بين الرجل والمرأة وأن الاختلاق لا يجون حتى في شريعتهم ووجد من دونهم امرأتين تلودان قال ما فضبقوا قالت لا نسخي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير ذلك برهان أو سبب لخروجنا فهذه ضرورة خرجنا بسببها نسخي ولكننا لما خرجنا لم نخترط بالرجال وجلتنا حتى ننتظر انصراكه وأبونا شيء كبير ماذا كان من موسى عليه السلام قال الله تعالى فثقى لهما كانت النخوة والشهامة أن أقدم فثقى لهما ثم تولى إلى الظل دعا ربه سبحانه وتعالى بهذه النعمة التي أنعم عليه بأن وطقه وساعد هاتين المرأتين تلك هي الشهام قضى حوائد المسلمين من الشهامة والمرؤى ثانيا الشفاعة الشفاعة بين الناس لتحقيق الخير بينهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا ويجري الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا كان يقول هذا دائما إذا اجتمع لديه الناس والخصوص اشفعوا تجاروا اشفعوا بين الناس يعني توسطوا بين الناس لحل مشاكلهم وفي قصة بريرة التي طلقت من زوجها وكانت تبغضه وكان الرجل يحبها حبا شديدا ويمشي خلفها وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهو يمشي خلفها حزينا كئيبا يريد أن يراجعها وهي ترفض ترفض بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هل رجعت يعني هل رجعت إليه فقالت يا رسول الله تأمرني قال لا إنما أنا شافع أنا أشفع فقالت بريرة يا رسول الله لا حاجة لي فيه إذن طالما لا تأمرني فلا حاجة لي فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع بين المسلمين لإجراء الخير بينهم ثالثا من الشهامة وهجول والمرؤة الإصلاح بين الناس قال الله تعالى والصلح خير وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأطلحوا بين أخويكم الصلح خير الصلح من الشهام والمرؤة ورجولة من شيء من الكراع الصلح بين الناس أم أن تترك المتخاطمين وتتفرج عليهم أو تقول ما لدخل لي كليهم ليس من صفات الشهامة ولا المرؤة ولا رجولة الصلح خير وقد أطلح النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من المتخاصمين وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا عاليا مفتتعا في المسجد وسمع رجلين من المسلمين يقتصما منهم ابن أبي حجرة وكعب ابن مالك وكان لكعب مالاً على ابن أبي حذرت وجاء كعبي وخاصب ابن أبي حذرت فرفع صوته فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللجة خرج من الستر ونادى وقال يا كعبي يا كعبي ضع الشطر من مالك ضع الشطر من مالك يعني اترك نصف مالك له وتصالح على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلح بينهما والصلح خير وهكذا شيء الكرام في الصلح بين الناس فيه الخير كل الخير رابعا من شيء أهل الشهامة للمسلمين رب المظالم عن المظلوم وعاد من الرضا لأن الرضا بالظلم ليس من علامات الإيمان بل إن المشركين قبل البعث كانوا لا يرضون بالظلم أما سمعتم بحلف الفضول وحلف المطيبين هذه الأحلاف التي كانت في الجهلية دقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث كانت من اهدافها ومبادئها رب الظلم عن المظلمين وعدم الرضا بالظلم حتى في اهل قريش حتى في اهل الشرك قبل الاسلام كانوا لا يريدونه كانت عندهم الشهامة فمبال الجهلية الاسيرة لا شهامة فيها يقتلون في مشارك الأرض ومغاربها في العراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها والظلم واقع ثم هؤلاء لا ينظرون إلا بعين واحدة عين رضا عن اليهود الملعين أما كونهم يرون المظالم أمام أعينهم فلا نقوة لهم ولا شهاب التي كانت عند العربي القديم ابو جهل وابو لهب افضل منهم افضل من هؤلاء الذين يرون المسلمين يقتلون ويقولون لليهود حق في الدفاع عن انفسهم حق الدفاع عن انفسهم ان يقتلوا المسلمين فلا ينظرون الا بعين واحدة ظلمة فجرى لا نخوة عندهم ولا شهاب العربي الاول كان عنده شهابا ندلت الرسالة فيهم من اجل ان عندهم صفات ليست عند كل المجتمعات الاخرى كانت هذه الرسالة الزاتمة اختص الله بها العرب لأنهم أهل شهامة ورجولة ونفوة وشجاعة كانوا يزفعون عن المطلوب حتى في شعب أبي صالب لما حوصر المسلمون ثلاث سنوات في أول الإسلام لما حفر المشركون المسلمين في شعب أبي صالب ثلاث سنوات لم يرضى صرفائهم ولا اهل النخوة منهم ولا اهل الشهامة بهذا الظلم ونقضوا الصحيفة التي علقوها في الكعبة ونقض العهد بينهم بعد ان حقروا المسلمين ثلاثة موات لكنهم اهل نخوة وشهامة ونجولة لم يرضوا بهذا الضيم ولا هذا الظلم على حتى ولو خالقوهم في الملة والديامة نعم أيها الأخوة رب المظالم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقال أين مالك بن الدخشم أين مالك بن الدخشم فقال رجل يا رسول الله ذالث منافق لا يحب الله ورسوله ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا رد الظلم عنه لا تقل هذا ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النعم ثبت هذا في الصحيح وعيضا ثبت في الصحيحين من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه في حادثة تقلفه عن غزوة تبوك قال كعب جلت النبي صلى الله عليه وسلم قوبة تبوك مع المسلمين ثم سأل عن كعب قال ما فعل كعب ابن مالك ما فعل كعب ابن مالك فقال رجل من بني سلمة قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبثه بردان والنظر في عبقين هذه غيبة طعن في كعب حبثه يعني تخلف عن الجهاد بسبب بحثوا عن الدنيا انشغل بملابسه وانشغل بالنساء هدثه برداء والنظر في عطيه فقال معاذ رضي الله عنه بئت قلت عشان يرد عن اخيه مظلمة قال بئت قلت والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا لا نعلم عنه إلا خيرا رب معاه عن عرض أخيه هذه المظلمة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا سكت لأنه وجدت أنه أهل نكوة وأهل شهام ردوا هذه المظلمة عن أخيه ما سكتوا هاتب أيها أليقة الكرام الشهامة اقتضي شهامة لدين الله عز وجل وغضر له اذا تلك الحرمة من حرمة الله عز وجل وايضا شهامة للمسلمين بقضاء حوائدهم واذاست ملهوبهم والاصلاح بيتهم والشفاعة ورب الظلم عن مظلومهم اما ربن الثالث وهو الشهامة والنغوة في ذات الرجل وأهله أما في ذاته فالشهامة ستسترزم أن يكون رجلاً معتزاً برجولته ولا يتخنف فعل المخنفين ولا يتشبه بالنساء في ملبسه وفي زينته وفي حركاته ومشيه أما في ملبسه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله عز وجل فالرجل ينبس لبسة المرأة والمرأة تنبس لبسة الرجل يعني أن يتخنت الرجال بلبسهم لباس المرأة أو تترجل المرأة بلبسها لباس الرجال هذا يصيب صاحبه اللعم لأنه من المخنثين الذين لا يعتجون برجولتهم وشهمتهم وأيضا قد ثبت النهي عن نبس الحرير والمعصفر للرجال فلبس الحرير حرام على ذكور هذه الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك بعضا من الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمة حل لإناتها لماذا حرم الله الحرير على بجأة الدنيا قال العلماء لأنه منشي من النساء من صفات النساء أن تنشأ في الحلية واللباس أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين قال العلماء هم النساء الرجل لا يحتاج إلى هذه النعومة وهذا التكسر إنما تحتاجه المرأة لأن الله خلقها هكذا أما الرجل فعكسها فإذا مال إليها بلبس الحرير فقد تقنث أو لبس الديباجة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن خمس منها لبس الحرير والديباجة والاستبرى والمياثر والمياسر الميسرة هي الفراش الذي يُضع على الخير ما نسميه بالفرج ان يكون من حرير فلا يجلس الرجل ان يضع فرجه من حرير لا يجلس على حرير ولا يلبس حرير لان فيه تخنثا وتكسرا وقد جاء عبد الله ابن عمر ابن العاصر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد لبث ثوبين معطفرين والمعطفر هو الذي صبغ بالعطفر فتجد لونه أطفر محمل صبغ بالعطفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمه أمرتك بهذا فقال يا رسول الله أغفلهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل احرقهما هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يناسب الرجل أن يلبس لباسا في هزينة النساء لا شكل النساء ولا نعومة وليونة النساء فالرجل الذي يفعل هذا مخنّث يكون من المخنّثين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعم الله المخنّثين من الرجال لعم الله المخنّثين من الرجال الذين يتخنّثون ويتكثرون في لبسهم مثل المرأة ودينتهم يلبسون الحليل بعض الشباب اليوم يلبس حلين يلبس في السلع ويلبس اسويرة يقول على الاسويرة حظار ويلبس اسويرة ويلبس في في رقبته لا ادري لما يلبسها في رقبته من اجل ان يجر منها ام انه من اجل ان يتشبه بالموحع هل يريد أن يتشبه بالمرأة؟ إن كان الأمر كذلك فهو من المخنثين الذين ترد شهادتهم ليس من الرجال المخنث لهو رجل ولهو امرأة حاجة في النص لجاء ناحية الرجال ولا جاء ناحية الرسال. الشاب الذي يتخنث اليوم يجب أن يعلم الشهام من الاسلام ورجون والمنوع من الاسلام ليست عصبية كما قلت ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل غير المرأة وليس ذكر كالامثة وليس ذكر كالامثة يبقى ذكر يظل كما هو رجل ذرشيا وشهامة ومروعة كيف يربط الحرير او كيف يلبس الزهر او يتزين بزينة النساء بعضهم يلبس الضيق ولم يعد هناك كثير فرق بين الشباب والشباب في جمالنا اليوم اقترب الجمسين بعضهم من بعضهم الرجل سن يلبس بذلة البنت المعدة في المس الرجل سن يلبس البانطلون. البنت النعب بكل بسبنطلون ايه الفرق ما فرق حتى الاحذية كانت للرجال شيئا وللنساء شيئا اخر اختلط الامر الحابل بالنأبل اليوم وهذا نذير شؤن ان الرجال يتخنثون والنساء تترجل نعم ايوها اخوة الكرام ان الرجل يجب ان يعتز برجولتهم وكانوا يعلمون هذا للابطالهم من صغرهم حتى يعتز الرجل ويقرر عزيزا كريما شريفا اما ان نقول المساواة المساواة بين الرجال ونساء كيف وقال الله تعالى وليست ذكر كالانس يريدون المستوى يعني يريدون للرجال ان يتخنتوا وللنساء ان تترجع خلاص ما فرق لا فرق وجاءت الشريعة في الفرق بين الرجال والنساء فيه كل شيء في كل شيء حتى ان رجلا دخل وكان في اول الاسلام دخل والمسلمون يصلون دخل في الصلاة معهم وكان حديث إسلام فعبط أحد المصلي عقص فقال له الرجل يرحمك الله وهم في الصلاة وما كان يدري أنه لا يجوز الكلام في الصلاة عبص الرجل بجواره وهو يطلق فقال له يرحمك الله فصفق الناس صفحوا أو صفقوا له حتى يسكت فتعجب الرجل وهو يصلي لما يصفقون فلما قبيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له معلما قال إن هذه الصلاة لا يطلح فيها شيئا من هذا الكلام يعني لا يطلح أن تتكلم في الصلاة فوالله ما سهرني ولا عنبني مع النفوش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه ثم توجه بالكلام الى المسلمين فقال اذا انتابكم شيء من هذا فسبحوا فانما التصفيق للنساء التصفيق للنساء حتى في الطلاب لابد من تميل إذا انتابكم شيء في الصلاة أنتم تسبحوا أما النساء تصفق لا يجب الرجال أن يصفقوا فإن هذا من شيء من النساء اعتزازا برجولة اعتزاز برجولة والشهارة نعم أيها الفترة الكرام أما الأمر الثاني من الشهارة والرجولة في الأهل فهو في غير عليهم هي قمة الشهامة ان تغار على اهلك وعلى عوراتهم لا يجزلك ان ترى العورة بابية من اهلك وتسكن فان فلا نخوة لك ولا شهامة الشهامة المنضبطة شرعا تغار عليك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله وبالصحيحين من حديث ألو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما من احد احب اليه المدح من الله من اجل ذلك مدح نفسه ما من احد اغير من الله ولما جاء سعد وقال والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح فحثي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون لن غير تسعة والله إني لأغير منه والله أغير منه أرمي لكم قصة هذا الفتى الأنصار الشهم الرجل فتى لكنه شهم عند شهام وجوه فتى من الأنصار في غزوة الخندق يحكي لنا هذه القصة كما هي في الطعيد مسلم ابو السائب عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال ابو السائب دخلت على ابي سعيد القدري رضي الله عنه في بيته فوجدته يصلي فجلست الى بعض العراجين في البيت عراجين النخل العراجين اللي هي فروع النخل مقطوعة ومحطوطة في جانب من البيت قال فنظرت فوجدت تحريكا بين العراجين في تحريك بين العراجين فاذا بحية فاذا بحية بين العراجين فقمت وهمنت ان اقتلها طبعا ابو السعيد الخدري وهي في صلي شايف المنزل. قال ابو الساهب فاشار الي ابو السعيد ان فجلس. حتى انتهى من صلاته رضي الله عنه فقال فاقبل عليه. وقال ان فتى من الانفار كان حديث عهد بعرس. كان لسا مزوج جديد وكنا في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق كان المسلمون يحررون الخندق حول المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهذا الفتى الأنصار أن يرجع إلى أهله في وسط النهار كان يأذن لأنه عن الزجد وبذات مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم احمل معك تلاح فإني أخشى عليك قريبة اليهود فأخذ الرجل رمحة فتى أنصار ليت شبص فذهب إلى بيته فإذا به بامرأته تقف بين البابين وفع على الباب بره مش وقفة في الشارع. ده وقفة قدام الباب على مفور. ده مش مشى في السكع في الشوارع. لا. ده وقفة على الباب. فأخذته غيرا وحماسة وحمية وانفة. الشهامة تحركت عند الرجل فاته طغير لانه مترب فيه الشهامة. لما تحركت هذه الشهامة اهوى اليها دلوقتي. يطعنها? يريد ان يطعنها دورها? ليه? ازاي خرجت من غير اذن وانا مش موجود? ازاي في الاعتبار ووقفة على الباب? الجماعة اللي بيهورها على المطافر النسوة وعلى اعتبار الجماعة اللي بيسكعوا في الشوارع بنات ماشية في في الشارع ولا رقيب ولا حسيب بل ان بعضهم يمسك بيال ابنتك او دوجتك وهي شبه عارية يعرض او يعرض لحمها في الشوارع للناظرين يقول هل من انها النكوة عند ذلك الفتى الامطار اهوى اليها برمحه ليطعمها فقالت كف عن عنك هذا وادخل في البيت فانظر ما الذي اخرجني. ادخل شوف ايه اللي اخرجني. لا تتسرع. دخل الفتى الانصاري فوجد حية عظيمة منطوية على فراشه. حية عظيمة منطوية على فراشه. فهو اليها بروحه فانتظمها. يعني قتلها. لكنه لم يصبها في مقتل سريع لم تموت الحية مباشرة ثم ركز رمحه على الجدار حط رمحه على الجدار فانتظمت هذه الحية على الرمح فوقع الرمح فأصاب الفتى فقتل الفتى وقتلت الحية فما يدرى أيوما أسرع موتا من صاحبه الفتى أم الحيا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال إن جنا بالمدينة أسلموا فمن رأى منكم شيئا من هذا فليؤذنه ثلاثا وإلا فليقتله بينه شيطان يعني من رأى بعض الأساعي في ينظرها ثلاثا ربما كانت من الجن الذين اسلموا يقول لها اخرجي لا يجب لك لجلس هذا البيت احرج عليك ان لا في هذا البيت ثلاث مرات فان كانت من الجن الذين اسلموا ستخرج وان لا فهي الشيطان فقتلها اشتهد ايها الاغوة الكرام من هذه القصة تلك النخوة والشهامة ووجود عند هذا الفتى الذي تربى فيه نخوة وشهامة فأين نكوتنا على امنائنا وامياتنا ونسائنا في زمان كثرت فيه العورات وانكشف فيه المذكورات جميلة اللهم تب علينا إنك أنت التواب وحيد اللهم اغذر لنا الذنوب والسرعان العيوب يا علام الغيوب اللهم عز الإسلام والمسلمين وأزيد الشرك والمشركين ودن الأعداء كأعداء الدين من اليهود والصليبيين ومن أعوانهم المنافقين يا رب العالمين اللهم أرم الحق حقا وزقنا اتباعا وأهلنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أقول قولي هذا وأسترفع الله لي ولكم